لم نستحجز عليكم بل مِنَ من المؤمنين. الله يحكم بينكم يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. İnnahal menafquin yuqadigun Allah ve huqadighum. Vaiza qamu ilah salat qamu kusala yuraunun nas ve la yezkuron Allah Lâ ilâhe illâ hu ve lâ ستتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبين المنافقين في الدرك الأففل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع